الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرة الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة ثلاثة أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفسه وهمزه